بالوداع ابو حسين يوصي بالوداع ابو حسين يوصينا لا تعوفوا حسين يوصينا Я тебе будем все Jätä univasiin liuasimme, tilu lääkäriksi liuasimme, jätä univasiin liuasimme. Anna pader, jäi a تأذيني مدامعكم يا شيعة بس محبتنا عن الثلة ترفعكم لو يفارقنا البيان يوصينا لا تعوفوا نحسيان يوصينا بالوداع بالوداع عم يوصينا لا تعوفوا نحسيان يوصينا ليل وداع وحسيب لوصفينا لا تعرف جفني رحت عنكم ذكروني الحسن بعدي توافونا توافوني امام الكل عوني شيعتي وافديني وصينا لا تعوفو نحسيني وصينا لا لا لا تعوفو دبحنا لابو اليمه صفق ايده وبكى بحسره يضل ضامي ابو الاكبر بشوف من قطع نحره يدبحونا يسلبونا يضل نايم على الغبره وعاسه بدموع العين يوصينا لا تعوف نحسيا يوصينا يوصينا لا يوصينا يوصينا بلا والي تظل زينب وبفضل ولا يرجع يما سهم عنا يد على المصراو يضربوه غه ولا واحد بعد يبزاح دوم اذكرك فيين يوصينا لا تعوفو نحسي ياني وصينا وصينا تعوف <تصفيق> نفسك يا واصيني تدور تعب وحسيك يا واصيني تعوف نفسك يا ولا خيمة تظل عدها هي حارث على عيالي انت في الظامي انت في اللي على الوالي تظل تعتيب يا ابو الحملة تعالوا شاهد حوالي صيحوا يا حدر وين يوصيك لا تعوفوا نحسين يوصيك يوصينا <تصفيق> لا تعوفوا نحسين يوصينا فيلو اللاعب وحسين يوصينا لا تعوفوا نحسين يوصينا لشاعر السيد عبد الخالق المحنة